جاءنا بالافن والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون فيه انفسهم لولا يعذبنا الله بما نفون حشم جهنم يفلونها فدي سنصير يا ايها الذين امنوا اذا تما جيتم فلا تكناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى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 يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس ففسحوا ليفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات